بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا الفصل ويشعلت لديان الأعيان النجسة لأن النجس إما ان يكون نجاسة عينية خلقة وإما أن يكون نجاسة طارئة وإما أن يكون نجاسة وصف لا نجاسة عين ويذهب هذا التهريق بالتمثيل فالنجس نجاسه عينيه وهو اول الاقسام مثل الميته والكلب ونحوها هذا نجس النجاسه عينيه يعني انه لا يزول ولا يطهر بالغسل فلو غسلت الميته ثم غسلت ما طهرت وكذلك لو غسل الكلب ثم كرر غسله ماطه نجاسته نجاسة عينية وأن النوع الثاني وهو النجس نجاسة طارئة فهو ما طرأ على محل طاهر كالثوب الطاهر يطرأ عليه نجاسة كذمن أو بول أو نحو ذلك فإن هذه النجاسة طارئة على محل طاهر فتطهر بالغسل وهذه هي النجاسات التي تغسل أو لا تغسل بقي لنا قسم ثالث وهو ما نجاسته بخوبس معنوياً لا حسي لأن نسمع ان هذا خبيث وهذا طيب فتاره يوصف الخبث لمعنى فيه وتاره يوصف لعين فيه عندنا مثلا المال الحرام أو الرشوة أو المسروق أو نحوه هذا موصف ولكن هذا لا يمكن ان يكون لكي يمكن هذا يكون لكي يمكن ان يكون لكي يمكن ان يكون لكي يمكن في يكون لكي يمكن ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وثامن الكلب خبيث النقود التي هذه أوصافها ما بينها وبين النقود الأخرى فقط يعني ما تقدر أن تميز هذا الريال الذي هو من ثمن كلب وهذا الريال الذي هو من أطيب الكسب فإذا فالخبز بهذا خبز معنوي يكون خبزا على نفس ذلك البائع او ذلك الكاسب ولا يمتد الخبز الى غيره لو رد الى صاحبه رجع الى ما كان عليه من الطهاره او تصدق به مثلا رجع الى ما كان عليه من الاباحه ولاجل ذلك رجح ابن القيم في زاد المعاد أنه يتق... ان البغي اذا تابت من الزنا تتصدق بذلك الكسب نهر البغي انها تتصدق به لا, نجو... لا... لا يجوز رده على الزاني لئلا يجمع بين ال... بين المنفعة والمال لأنه قد استنفذ المنفعة فلا له بين العوض والمعوض ولا تستمتع به هي لأنه كسب حراما وهذا المال مال محترم فلا يحرق لماليته لأنه لا ذنب له فإذن يصرف في مصالح المسلمين فخبزه إنما هو من جهة دخوله عن الزانية مثلا الخبز طارئ لا ينشي صنعته هذه أنزلة على النجس نجاسة عينية أو وصفية أو طارئة اختر هذه الخمر هل نجاستها طارئه او نجاستها عينيه واكثر العلماء على انها نجاسه عينيه واستدلوا اولا بوصفها بالخبز بل انها ام الخبائث فاذا كانت كذلك فهي نجسة العين فوقعت على الثوب فهي كالبول مثلا ولو غسلت مثلا أو صب عليها ماء لم تطهر وهكذا أيضا ما تصح الصلاة لحاملها ونحن ذلك تكون نجسة العين واستدل ايضا بأن الله وصفها بالرجس بقوله رجس من عمل الشيطان كما وصف بذلك الأنصاب والأزلام والميسر والرجس هو النجس فحينئذ تكون نجسة نجسة العين واستذلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه من باع الخمر فليشقص الخنازير فسقيصه هو القصب يقطعها، والخنازير نجسة العين فجعل الذي يبيع الخمر ويصبها من إناء في إناء ويزنها ويقيسها فجعله مثل الذي يقطع الحمر الخنازير وكلاهما متروث بنجاسة فحينئذن يكون نجسة العين واستدل بالامر بإراقتها ولو كانت طاهرة لما بودر بإراقتها وتشقيق ظروفها التي كانت فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وإلى زقاق الخمري في أسواق المدينة فدعى سكين فشقق تلك الزقاق ولم يأمرهم بتخليلها ولا ببيعها فدل على أنها نجسة وذهب آخرون إلى أنها ليست نجسة العين وقالوا إن أصلها شيء طاهر لأنها مصلوعة من تمر و... أو من عنب أو من ماء وانحو ذلك وقد روي أن ابن مسعود كان معه إناء فيه نبيذ أنه تمر وماء ف... ان طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا به فقال ليس معي الا نبي فقال اعطنيه تمغه طيبه وماء طهور فتوضا منه فقال هذه اصلها تمغه طيبه واصلها ماء طهورا فيجوز ان يتوضا منه كل الذين قالوا بطهارتها انما أذلتهم هذه الاقيسه والنظر الى الاصل ولكن القول بنجاستها هو المختار وذلك لان فيها هذه الاوصاف السيئه وصفها بانها تزيل العقل وبانها تسكر ووصفها بالتحريم ووصفها بالرجس وبالخبث وما اشبه ذلك اكسبها خبثا وزال ذلك الأصل. فإنه يزول بتغير وصفه. النجي الطاهر يتصف بصفة تكون نجسة. يستحيل إلى نجس. وما أشبه ذلك. فاذا الراجح يعني هما يظهر أن القول بنجاسة الخمر هو الذي تؤيده ظواهر الأدلة. وعلى هذا فالذي يحملها لا صلاه له كحامل البول ونحوه واذا وقعت على ثوب او على بدن او بقعه لازم تطهيرها كما تطهر سائر النجاسات قلت <تصفيق> نقيم انبغي تصدق ب الزنا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا طيب الطيب هنا بنعنى ما يثاب عليه وما يكون يحتسب به الإنسان فمعناه أن الإنسان الذي يكتسب أموالا محرمة ويقول سأكتسب وأتصدق هذا غير مأجب ولكن إذا اكتسب ثم أراد التوبة والنزع عن ذلك العمل السيء، فليس له من التخلص إلا أن يخرج ذلك المال من حوزته وأن يصرفه في وجه من الوجوه النابعه للمسلمين. قد يكون قصده التخلص لا للثواب أن يتخلص من الاثم لا يريد الثواب والأجر كأنه يقول ليس لتوبة لي إلا بأخراج هذا المال فإن حصل لي أجر حيث أني رفقت بالمسلمين أو حصل لي أجر التوبة فانا على قصدي ونيتي وإلا فعلى الأقل أسلم من الإثم يفعل هذا كل من كان عنده أموال محظمة يريد التخلص منها كأموال سرقة أو اختلاس أو رشوة أو ربا أو ما أشبه ذلك إذا أراد التخلص منها فمن سبيل التوبة أن يردها إلى أهلها إن لم يكونوا أخذوا عوضها كالمسروق مثلا والمختلس وما كذا رشوة ونحو ذلك فإن لم يعلم أهلها تصدق بها يتصدق بها عن أهلها إذا كان لا يعرف أعيانهم ليس له توبة إلا هذا فلا يأكلها لكونها مخمرة عليه لأنها دخلت عليه بوجه كذب وجه كسب خرعم ولا ولا يمسكها فيعدلها عن الانتفاع بها بل هنا كمن ينتفع بها من المسلمين فيقع بها ارتفاق للمسلمين فعلى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا يراد به الذي يريد الثواب والأجر ويكتسب اموالا محرمه ويتصدق منها فإن هو والحالة هذه لا أجر له حيث أن كسبه حراما وزاده محرما فأما هذه الصورة فإن ما هي توبة وإقلاع وخروج من المظالم ليس لا يجد له مصرفا إلا هذا السبيل الله الذين في البنوك وما لا يعني لو اقتصرنا على ما نحن فيه لأن بيطول إذا بحنا على مثل هذا صح الأثر اللي كان بعض الصحابة صلوا للحاجة الدكتور خان قبل تحديها؟ قبل في ولا قابلة تحديها؟ لا يعني رحمة الله وعفوه الأجلام يسمى العميل فينا لا في ذي لا لوك خمر ليس شو كان إذا الشاهد, الشاهد اولا تسميتها رجس الرجس هو النجس الأنصاب ما دامت على هيئة أنصاب وصلبان ونحو ذلك فهي نجسة بحيث لو صلى الإنسان وهو حامل صلما فلا صلاه له هو حامل صليبا فلا صلاه له لانه نجس نجاسه عينيه لكن لو لمسه ما رطب يده لانه ليس فيه رطوبه وليس مما يذوب او يعدي بمن لمسه لاجل ذلك نجاسته نجاسه معنويه كونه اصله خشبه اكتسب الخبز من وصفه الخمر اكتسبت الوصف من خبزها وكذلك من كونها ذائبة تلوث وتعلاق باليد ونحن ذلك وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس لحديث بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء استدلوا بهذا الحديث على نجاسة السباع قالوا لأن السائل استشكل أن الماء كيف يتطهر به والسباع ترده وتشرب منه السائل يقول هذا الماء الذي ترده السباع وتلومه إذا كان في ثلاث كيف نتطهر منه كيف نتوضأ به ونغتسل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن السباع نجسه وأنها تنجس وتنجس فضلاتها وسؤرها ولكن ذكر له أن الماء الكثير لا ينجس وحد الكثير بما إذا بلغ القلتين فدل على أنه لو كان دون القلتين وترده السباع لقال لا تقربوه فإنه قد تنجس أو فإنه قد حمل الخبث ومعنى لم يحمل الخبث يعني لم يظهر فيه الخبث ولم يتأثر بالخبش ولم هذه دواية الأخرى لم ينجسه شيء يفيدنا أنه إذا كان دون القلتين فإن السباع تنجسه وتغير صفته هكذا استدلوا بهذا الحديث على نجاسة السباع كلمة السباع يدخل فيها كل ما يعدو مما له ناب ويفترس ويأكل اللحوم وقد يدخل فيها أيضا سباع الطير التي تعقر وتأكل اللحوم كالبازي والنسر والباشق والعقاب ونحوها هذه ذهب الجمهور إلى أنها نجسة ومعنى نجاستها أنها إذا ما إذا ذبحت ما تطحرها الذكات وإذا ك وما دام كذلك فإن كل رطوباتها نجسة فأبوالها وأرواحها وريقها وقيءها وما اشبه ذلك كله نجس لانه متولد من نجس وهكذا كل شيء فيها رطب يخرج الشيء الذي لا يلوث لامسه كالريش مثلا والجلد وما اشبهه فانه لكونه يابسا لا يضرب ولا تحصل بها النجاسة الصحيح أنها نجسة حيث أنها تتغذى غالبا بالنجاسة تأكل الجيف والجيف نجسة وما كان يتغذى بالنجاسة فإنه يصير نجسا ماذا هو السبب في نجاستها وإذا فجميع فضلاتها نجسة ما دام أنه سماها أم الخبائث فإنهم لا بد أنهم سيتوقعونها ليس هناك نص ذا قاطع أنهم وطئوها بأقدامهم وصلوا ولم يغسلوا أقدامهم ولم أو وطئوها بأحذيتهم ما هناك نقل صحيح على ذلك إنما النص في انها جرت في سكاة المدينة والناس لهم أبصار إذا مشوا أبد أنهم يتقونها كما يتقون الأقدار التي تقع في الطرق إذا, و... إذا ساروا الذي يسير ينظر مواضع قدمي وأيضا لم يطل ذلك إنما هو مرة واحدة أو أيام متقاربة على كل ما في هذا دليل على أنهم وطئوها وصلوا بأقدامهم قبل غسلها واحد واحد لا والله <تصفح> هذه فيها خلاف لأن الخمر اختلف هل يلحق به كل ما يزيل العقل فيسمى خمرا أم لا يلحق بها لان الخمر اسم لما يغطي العقل مع ما يتصف به من النشوة واللذة والطعم اللذيذ الذي يجتذب الناس إلى شربه والتفكه به فإذا هذا الوصف يقول انه ليس موجودا في الاطياب ولو كانت تشرب يشربها أناس ما يقصدون إلا السكر وإزالة العقل فقط فنقول إذن هذا قول أنها ليست بنجسة ولو كانت مسكرة أو مخدرة أو مزيلة للعقل لعدم انطباق وصف الخمر عليها من كل وجه وأيضا فإنه الجزء الذي فيها الذي يسمى من الكحول هذا قليل فيها قد ذاب واختلط بغيره مما أزال أثره فلم يبق من أثره إلا القليل على كل هذا يقول من يقول إنه فإنه لا يلحق بذلك وأنه يجوز التطيب به واستعماله التعاء العلاج به ولحو ذلك وهناك من يقول التوقي منها أحسن لما فيها من الشبهة فلا كل فيها كلام بين بين علماء الزمان حيث أنها شيء جديد الكحول هذه والأطياب ما تكلم فيها الأولون فالياج ذلك وقع فيها الاختلاف بين الصحاب بين الأصحاب بين الفقه العلماء هنا والأولى التوقع عن الشيء الذي فيه نسبة كثيرة كبيرة يخاف منها أنها تبلغ حد الإسكار وان لم يكن وصف الخمر من عليها من كل حال صحيح ان الحديث عام من كل شراب أشكر كثيره فملء الكف منه حرام الحديث في ما يشرب عادة ولهذا قال كل شراب هذا رواية من الروايات هذه رواية ما أشكر ولكن السؤال وقع عن أشربه أن ابا موسى وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يستعمل في بلادهم يقال له البتعو فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة وفي رعاية كل شراب أسكر فهو حرام أو فهو خمر أو ما أسكر منه الفرق, الفرق فملء الكتف منه حرام محمول على الأشرمة فهذه التي تغطي العقل أولا ما يقال لها مسكرة إنما هي مثلا مغطية مغشية كأنها تغشي توقع غشية غيبوبة وتغطية للعقل العقل قد لا يسمى سكرا ويسمي سكرا فهو قريب وأيضا فإنها ليست مما يقصد سربا ولذة هذا هو الذي يظهر هذا كل المسألة مجال فيها مجال كلام الكثير الحياة اللي من رسول النبي صلى الله عليه وآله بيننا ومدينه قال أصلما ترجع السباع فقال لها ما أمسكتي أنا ما غبرت له هذا في هذه الآخر يعني على تقدير صحة هذه القلتين محمول على أنها مياه كثيرة حياة كبيرة يجتمع فيها ماء ويكثر فيقول في لها ماء شربت يعني بافواهها والباقي طهور طيب ليس فيه ما يكدره وما دونهما في الخلقه كالحيه والفار والمسكر غير المائع فطاهر وسور الهر وما دونه في الخلقه طاهر في قول اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتاده مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤل الهر وبتعليله على نفي الكراهة عن ما دونها مما يطوف علينا قاله في الشر مثل ما دونها في الخلقه ما, دونه ما يعني ما ما دون الفأرة, الفاره والحره ونحوهما هذه علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها بكونها من الطوافين يعني الذي لا يمكن التحصل منه يشق التحرز والتحفظ منها بكونها تتسلق الحيطان وتقلب القدوه والأغطية وتشرب من الآلية ففي التحفظ منها مشقة ولو كانت قد تأكل شيئا من النجاسات من الميتة واللحوم الميتة ونحوها لكن المشقة تجلب التيسير، ومثلها الفأرة التي تسكن غالبا في البيوت وتشربوا من المياه وقد تسقط في الماء ثم تخرج منه فلو نجس كل ما لابشته لا شك على الناس ولا حصل تضرر كثير فذا ورد حديث ما في كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه وإن كان الحديث فيه مكان لكن لما لم يكن الهر مما ينتفع به التفاع بينا لم يعني قال العلماء ما يصح به أهل كونه ليس من المرافق وليس من الدواب التي الانتفاع بها ظاهر وضروره ف... وما في في وما هنا ذكر دونهما في والفار والمسك الذي ليس بذاء بل طاهر يعني قد يكون هناك شيء إذا أكل اكل فيسمى خمرا جعله طاهرا لكونه ليس بذائب فكأنهم عللوا أن النجاشة في, في ذوبانه وسريانه ابتلال الاناء والثوب والبدن ذهي فيغسل بخلاف ما إذا كان يابساً لو جففت الخمر وعبسات وصارت يابسة إنما تذكر إذا أكلت من لمسها لم يجب عليه غسل غسل ما لمس لكونها لا تتعدى نجاستها لعل هذا هو مقصده من الخمر غير الزائبة غير المائرة بكل حال هي باقية على حكمها وهو كونها خمر ومحرمة ويجب إتلافها وثمنها حرام وكذلك أكلها كان يقصد به الإسكار وتوقع في الإسكار فهي باقية على حكمها في التحريم وفي الخمر ولكن ليس من لمسها كمن لمس الخمر المائع إذا قال إن الهر انه طاهر فالطاهر منه هل هو جميع فضلاته أم سؤره الحديث ما ورد إلا في سؤره وسؤره بقية ما شرب منه بقية شرابه أو بقية طعامه الذي أكل منه إذا أكل مثلا من طعام طاهر فسؤره طاهر أو شرب من ماء طاهر فسؤره طاهر يتطهر به ويجوز شربه واختل فيما ما إذا شوهدت الهره تأكل نجاسة فإنها قد تأكل العذرة قد تأكل الجيف فالصحيح أن سؤرها في تلك الحال نجس. لانها لابست النجاسه بذيقها وبفمها وبعده مباشره غمست فمها في هذا الماء فلابد ان هذا الماء وهذا الاناء التقى بتلك النجاسه المشاهده متى تطفر؟ اذا متى تطهر يقولون اذا غابت غيبه يمكن ان يطهر فمها بلعابها أو طالت المدة مكثت مثلا ساعة أو نحو في هذه المدة يغزلوا ما في فمها من النجاسة باللعاب لأنها في فمها لعاب قد يكون مزيلا لتلك النجاسة العينية هذا في الحره ما دونها في الخلقة كل ما هو دونها يعني في الخلقه جعلوا منه من جنسه الفاره ونحوها والحقوا بها الحشرات التي ليس لها نفس سائله كالعقرب والحيه ونحوها لانها ليس لها دم يسيل اذا ذبحت فتعتبر أيضاً طاهرة إذا ماتت في الماء ونحن ما شخص الظبط تفريقهم بين مسكن الماء وغير الماء فلنقول أن الماء تشرب يعني في جسر إذا يتشرب ما لا بسر يتشغل عنه وحده شيء وأنهى أمر خلائف ومحرموا ذلك الأجل على الهدي ولكن هناك فرق بين الماء. يُعضي ومينما تسري نجاسته ومينما نجاسته على نفسه الأنصاب والأزلام حرموهم عنها جامدة هذه حرام وهذه حرام ورجس وخمر ولكن هل من لبسها من لامسها يغسل يده؟ أو لمس الأنصاب؟ أو صلبها لا. يا شيخ أغسل حمر جامدة تبطو صلاة, صلاة والأنصاب و... وتبطو صلاة تبطو صلاة وحامل صلبت إذن صدق <تصفيق> لا سيارة. أنا سألت على ما قول قال يقال كما جاسك الله كما أسفر بنسبة البنزين أردت أنه يسفر ليس ليس بمشك... يعني إسكارا أصلية إننا أولا ليس هو من الأشربة المعروفة وليس يشرب وثانيا أن إشكاره أن طعمه ليس بلذيذ حتى يكون هناك ما يدفع إلى شربه وثالثا أن إشكاره ليس هو كإشكار الخمر إنما هو تغطية مثلا للفهم أو للعقل لاجل ذلك ما يلحق بالنجاس ولا يقال من لمسه فقد مس نجاسه بعض الناس يعني مدرية على حرص يعني يعني الشيء الذي على هيكل شيء يعبد يعني صنم يعبد حمله معه أو او صليبا يعظم ويعبد فانه تام طول صلاته كونه غانا معبودا وقد يفرق بين ما اذا كان صوره صغيره لا يمكن أن أحداً يعبدها أو بينما إذا كان كبيرا يعبد <تصفيق> لا, <تصفيق> بقديم بقديم بقديم. لا لا ذلك لا؟ لا أبداً أبسال لا لا أشكل أحداً مراضي ينسل الأشياء أذي ما ما أنها تلحق بهذه الأشياء تلحق بالأول ب... لا يوجد فرق يوجد يعبد صنع من يعبده المشركون ويدعانه هذا الإنسان على ذهبه هل صليب للنصارى يعبدونه ويحمله الإنسان. نعم <سهل>, سهل الشيء الذي على على شكل صغير لتشع مخيف. أوص الحيوانات وغيره <سهل> مجسم. <سهل> هذا <سهل> التصوير <سهل> <سهل> <سهل> <سهل> <سهل> كلام <ديه> طويل. لا الله لا تينا إن شاء الله. طيب الشيخ إذا صلى الصلاة فهو لا يعلم أنك مخطوبة صلاة. علم بعد الصلاة أن الصورة مخطوبة. لا ينسى الصلاة. الصورة سلام. صورة <تصفح> وسلام. سلام كبير لا يمكن أن ينسى المخطوبة. صورة صغيرة. <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في هذا وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم فينزيل فإنه رجس الميتة حرمها الله بعدك آيات وفي هذه الآية أن الله سماها رجس في هذه الآية لا أي كل ميتة أو دم مصفوح أو لحم خنزير فإنه نجس وردفه النجس وأجمع العلماء على أن الم الميتة حرام للنص الصريح وأجمع أيضا على أن إنها نجسة ف. كل ما تولد منها فإنه نجس فإذا انقلبت دودا ذلك الدود نجس لكونه متولدا من نجاسة من عين النجسه وكذلك إذا سال منها ماء أو صديد أو نحو ذلك فإنه نجس وهكذا رطوبتها رطوبة الميتة نجسة أي كانت سواء كانت أصلها ظاهر كميتة بهيمة الأعناق أو ليس كذلك فإنها نجسة غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل لم يحل أكلها إما ميتة الآدمي فإنها الآدمي لحرمته لا ينجس ولهذا لو مات في الماء ولو قليلا لم ينجس الله وأما وهذا الحديث خصه بعضهم بالمؤمن المؤمن لا ينجس وفي رواية المسلم ولا ينجس وعمم بعضهم بميتة الآدم ولو كافر والذين قالوا إنه خاص بالمؤمن جعل الكافرة نجس العين حتى ولو كان حيا واستدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس ولكن لعل المراد النجاسه الحكميه لا النجاسه العينيه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل عند المشركين من طعام قد لابسوه وقد لبسوا عن انس أنه عليه الصلاه والسلام دعاه يهودي الى خبز شعير وإهالة سنيخة فأكله عنده ولو كان نجس العين لما لما مس شيئا قد لابسه فاذا لا خلاف الراجح ان الكافر يحال الحياة أنه طاهر العين ليس نجس العين وكذلك ايضا هذا ايضا دليل وهو نكاح الكتابيه مع بقائها على شركها الحاصل ان ميتة ميتة الكافر هي التي فيها خلاف هل هي نجسه ام لا ولكن يخص الميتة لا في الجوع حاجه صحيح ان الصديد انه نجس وذلك لانه نجس حتى من الحي كالقيح والدم ونحوه ولكن يعني الحديث يراد به ميته اذا مات في ماء او نحوه لم ينجس الما أو لمسه إنسان وهو ميت لم ينجس الما ورد في حديث ابي اثر عن ابن عباس انه سئل عن من غسل ميتا هل يتوضا او يغتسل فانكر ذلك وقال ان ميتكم ليس بنجس انما حشمكم أنت أغسل أيديكم هذا في من غسل ميتا. يقول مسألة ميت هي المساله فيها خلاف يعني الغسل بالغسل الميت أو الوضع منه تقدم الكلام عليه راجح في الكافر لا أنه لا ينسو هو حي هيوا ميتة أضافها أيضا أنها كما المسلم لان لأن الآدم إليها خلده وسلك الجراد أيضا طاهراني لأن الله تعالى اباح أكله أذاحه أكله ولا غير ملكة بقوله تعالى وسلك لكم صيد البحر وطعامه طعامه أي ميتة و. لان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا ياكلون الجراد كما في حديث عبد الله بن ابي اوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد ومن المعلوم انه لا يذبح لكثرته ولمشقه في ذبحه فيطبخ وهو حي وذلك شبه الميت فتكون ميتته طاهره وري حديث ابن عمر المشهور حين قلنا ما استعني وجعلهم السمك واليراد وان كانوا الحديث ما كان لكن يتكوى بالادله الاخرى بقدر اصلا كيف يشير لا يذكر لو وضعت اسفره في النار وهو حي الا من وبارد ودهن مما يموت الذباب مما يموت بغمسه فيه كذا شيء فلو كان فلو كان يودسه كان امرا بالسابع فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من الشافعي في احد قوليه قاله في الشرح هذا دليل أيضا على نجاسة الأشياء الصغيرة التي ليس لها دم ما لا نفس له والذي هو الذي إذا ذبيح ما يسيل منه دم أما إذا كان يسيل منه دم فميتته نجسة ولو كان صغيرا تعصفور ونحور مثل مثله الحية لا يسيل منها دم والعقرب والبعوض الدم الذي فيه إنما هو مما يتشربه ويمتصه من دم الإنسان فاليأذى إذا كان جائعا لا يكون فيه دم هو ما أشبه ذلك من الحشرات الصغيرة والحق بذلك ايضا الوزغ الذي يكون في سقف البيت ومع على هيئته من الدواب هذه كلها لا تنجس بالموت لكونها ليس لها دم وكان العلة في نجاسة الميتة ان الدم يختزن فيها والدم نجس فلما باقي فيها حكما بنجاستها فالذي ليس فيه دم ولو كان محرم الاكل فالحشرات ليس فيه ما يوجب نجاسته واستدل على طهارتها بهذا الحديث فان الزبابة اذا غمس في الطعام الحار مات فلو كان يُنَجِّسُهُ لَكَانَ يفساد لذلك الطعام والرسول عليه السلام لم يقصد يفساد الاطعمه او الاشربه ونهو حق فدل على انه لا ينجسه وانه لو مات فيه فانه طاهرا فيلحق به ما كان مثله مما لا نفس له سائلا جناحه جناحه دواق يعني قياس نلحقها للأشياء وجعل لأنها إن الدم إن الدم تقلق في, في الوردي سنة الاستدلال ما هو بكون جناحه أو جناحه إنما الاستدلاله بموته كونه مات في هذا في هذا الشراب لو مات فيه وليس له أجنحة لو قطعت أجنهته مثلا ومات فيه هل نقول إنه تنجس فإذا الرسول أمر بغمسه وإذا غمس في الشراب الحار كالمرق ونحوه مات بقطع النظر عن كون أحد جناحيه وأحد جناحيه ف. الاستدلال ما هو بموته وان موته لم يغير الطعام والشراب الذي مات فيه تدل على انه طاهر لانه من الحشرات التي ليس لها دم فالحق بها كل ما ليس له دم كل ما مثله مما ليس له دم فإنه إذا مات في الماء لا ينجسه وأيضاً فإنها كثيرا ما يمتل الناس بها ويشق التحصل والتحفظ منها تموت يعني الزبابات والبعوض والفراش ونحوه يموت في الشراب وكذلك العقرب والخنف الساء ونحن إذا ماتت في الماء ما يقال أي ظالح أنه نجس والعقرب سامة نقول الماء طاهر لو مثلاً ما قام على ثوب قطع النظر عن كونه يسرط أو ما يسرط شيخ الحق الوزر بالعقرب كيف من في فى... وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علقه النجاسه ببوله <تصفيق> <المخفن على> فيه. <سخن> وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيره ومديه ومليه ولبنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم رواه مسلم وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها متبق عليه <تصفيق> هذا هي <تصفيق> الكلام كل ما اكل لحمه ولم فظلات بهيمه الانعام طاهره اذا كانت ماكوله اللحم كل ما اكل اللحم فانه طاهر في الحياه ويأبطر بالتزكية، التزكية تؤثر فيه بهيمة الأنواع كالالب والبقر ونحو وكذلك الصيد كالذبائح وما شبهها وهكذا أيضا كل ما يقول من الطير كل الحمام والخبارا وما شبهها طاهرة وتظهر بالتزكية. والكلام الان على فضلاتها على بولها وروثها ومنيها ومذيها انها طاهره ايضا الدليل ورد في الابل بامر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين ان يشربوا من الالبان من ابوالها البانها وابوالها اذا جاز شرب الابوال من الابل الحق به ما دونه والحق بها غيرها من بهيمه الانعام ومن كل مباح وحلال ومن الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الصلاه في مرابض الغنم ونهى عن صلاته مبارك الابل لكن علل النهي بانها ماوى الشياطين لا لنجاستها فاذا صحيح ان شاء الله ان كل ما أكل اللحم فان فضلاته طاهره سواء كان من بهيمه الانعام او من الصيد او من الطير او ما اشبه ماذا المعاطن؟ مبارك هي التي تطول تطول فيها يعني تأوي إليها وتكثر من المبيت فيها وكأن المبرك إنما يبرك فيه أو يبيت فيه ليلة واحدة فصار <تصفيق> شيخ مكان الطرقات باش تولي عندها باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش تولي باش إنما هو في الزر الزرع, الزرع بالزرايب التي تعمل للدواب وما لا يؤكل فنادس لقوله صلى الله عليه وسلم الله في الله الذي يعذب في قبره إن كان لا يتنزه من بوله متفق عليه والغاي مثله وقوله لا إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه والغائط مثله وقوله لعليم في المدي اغسل ذكرك قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط هذه إن يؤكد وما لا يؤكد من إطاره لك الفضلات الآدمي منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس فالإجماع على أن البول والغائط نجس وذلك لأنهما من نواقض الوضوء بالإجماع لقوله تعالى جاء أحد منكم من الغائط ولهذا الحديث وهو تعذيب الذي لا يتنزه من بوله في قبره الحديث الصحيح عن ابن عباس كان لا يستكر أو لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله فدل على أنه لابس لابس ولا مس النجاسة، فعذب في ذلك، وإذا كان هذا في البول، فالغائط أخبثه منه، فيكون نجس العين، ونجاسته مما تزول يعني إذا طرأت على مكان طاهر زالت بالتطهير، بالغسل، ولكن فهو بنفسه لا ينقلب الى طاهر لأن النجس العينية لا ينقلب الى طاهر الى غسل او نحوه فالحاصل ان من فضلات الادم البول والغائط نجس واما بقية فضلاته ففيها تفصيل فمنها ما هو طاهر بالاجماع كريقه ودمعه وعرقه لا شك ان هذا ظاهر لكونه لا يتقى دائما ولكونه يخرج منه بكثره ويشق التحصل منه بالاخص العرق ونحوه ومنها ما هي خلاف كالمني فيه خلاف كما سياتي ومثله ايضا الودي والمذيو الدم ايضا فيه خلاف ولكن الراجح انه نجس كغيره من سائر الدماء كدم بهيمه الانعام ونحوه إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر لقول عائشة كنت أفرق المني من توب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه لكن استحب غسل ربه وغرق يابسه وكذا عرق الآدمي وريق وريقه طاهر كلبنه لأنهم جسم من جسم طاهر العرق انما يخرج من, من ظاهر البدن وليس فيه تغير إنما هو ماء يعني نظيف غير متغير وليس فيه أي أثر ولا أي رائحة فلا يلحق بالفضلات ولا يقال له فضله إلا ما هو شيء خرج من حرارة حاصلة المكان ونحوه فأما القيء فإنه شيء متغير خرج من الجوف بعدما مكث فيه وتغير طعمه وتغير لونه واكتسب رائحة متغيرة ومثله ففضل أخرى كالبولي والغائط وأقرم شبها بالعرق قال الدمع لن يكون يتقى كان فالصحابة يبكون في صلاتهم ولم يكون يتقون الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهم في الصلاة ولم يكن يترقى الدمع فإذا الفرق ظاهر إن شاء الله ربي الشيخ الله عليه وسلم تقول دم راجح المرجس وبعضها العلم الشيخ يقول أصل الله طاهر إلا بدري، ثم تدلوا بحديثه لما ضري بالصفاء يستهموا وصلوا وفيها الحديث عمور فالطبع برية الله عنه الحديث عن جلاب عمور صدقاء الصحابة من تغيير يقول أصل نوضع سبيلتي شيخ في الصفاء يأتي يأتي يأتي أشعر يأتي في الصحابة وعين كيفية يأتي في الصحابة ولو كان الصاهر ما فيه ولو كان الصحيح ما فيه وإذا ما فيه حكم من به سلسل بور طيب عمر وعمر ربو خطى بي بشيء طيب عمر ربو خطى بشيء قمنا به سلسة لبنه <تصفيق> دعين ما يقدر على إمساك صاحب سلسة لبنه ابن عمر <تصفيق> ابن عمر يسير شحن يسير وأيضاً ما فيه دليلاً على أنه يسير <تصفيق> لا ما فيه على أنه متى على ثوبه إنما ما خرج دم يسير ولا يتوضع إنما ما فيه ترك الوضع من اليسير الترك وما فيه عصابة هسر بسرها لا شيء لأنه يعني نوث بها في عامه فنجفت وتلطخت هذا الأصل في حاله نعم في مجازف الأصل في حاله يعني التحديد كل شيء محطم الله محطم الدم ثورو يسير إنه محطم شربه دم النسوح شيخ خارج نعم الدم النسوح هو على, هو على الدم النسوح <تصفيق> الذي يسيل لا يدل على أن القطرة لا خير أنا كل يأتينا إن شاء الله بالذكرى الله وعلمه صلى الله وعليه نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم أوصليه بالماء متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال هو أسهل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد التكلم على النجس من الفضلات وما يتحلل من الإنسان وكذلك من الحيوان فمن ذلك القيء الدم والقيح والصديد ذكر أن هذا كله نجس، ويعرفه الناس بفطرهم لأنه مستقر طبعا وفطرة والناس يتوقونه ويغسلونه من أبدانهم ومن ثيابهم فتوقيهم دل على نجاسته وقذارته والدليل على نجاسة الدم ما ذكر في هذا الحديث الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر فيه بثلاثة أشياء أمر فيه بالحت لأنه يتجمد على الثوب ونحوه فيحت إذا كان يابسا يحت ما كان متجمدا منه ثم بعد ذلك أمر بالقرص القرص بالماء هو غسله برؤوس الأصابع ودلكه وفركه بالماء ونحوه أمر ثالثا بالنضح وهو صب ماء عليه حتى يغمره الماء هذا دليل على أنه نجس. ودليل آخر هو غير قذارته أن الله تعالى حرم الدم والأصل في التحريم النجاسة الأصل في كل محرم هي يكون نجسا سيما إذا كان مائعا إذا كان ذائبا فانه نجس و. ينجس ما التصق به فلأجل ذلك الحكم بأن الدم نجس وقد استدل أيضا من يرى أنه نجس بالحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي يحدث في الصلاة أن يمسك أنفه ويخرج من الصلاة وذلك لأنه بطلت صلاته إذا حدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه يعني كأنه كان متقررا عندهم أن الدم الذي يخرج من الأنف نجس وناقض للوضوء وإذا رعف الإنسان وهو في مسك بأنفه وخرج أمر الذي يحدث ويستحي أن يعلم الناس منه ذلك أن يمسك بأنفه وأن يخرج دل على أنه كان معروفا عندهم وأن الدمع يتوقع ويمسك ولا يترك يتقاطر على المسجد ولا على الثوب ولا على البدن بل يتوقى منه فهذا أيضا دليل كونه نجسا وأما صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، فإن هذا في الحدث الدائم وذلك لعدم قدرته على إيقافه لا يستطيع إيقافه فهو بمنزلة صاحب سلس بول يصلي على حسب حاله لو وقف حتى ينتهي سيلانه لربما توفي قبل ذلك وربما خرج الوقت أو تأخر فلأجل ذلك صلى وجرحه يصعب دمه وهكذا قصه الانصاري الذي الصحابي الذي رمي وهو في الصلاه فاستمر في صلاته ولم يوقف صاحبه حتى سالت الدماء على ثوبه فوقف صاحبه بعد ذلك فهذه القصه على تقدير صحتها فيها انه لم يستطع ايقاف الدم فصلى والدماء عليه لكونه ليس في استطاعته إيقافها فهو بمنزلة صاحب السلاس وبمنزلة صاحب الجروح القروح السيالة ونحو ذلك وبمنزلة المستحاضة التي تتوضأ لكل صلاة ولكن هي هنا صلاة لا يضرها إذا خرج منها شيئا وقع على ثيابها أو على بدنها لأن ذلك ضرورة وليس لوقفه وقت محدد لما كان هذا في الدم الحق به القيح والصديد وهما معروفان ومنهم من العلماء من ظرق بينهما وجعل نجاستهما أخف أخف من الدم وعلى كلا التوقي عن ذلك أولى قول حسن يا شيخ ما زال المسلمون يسألونك في جراحاتهم مخمول على أن المراد جراحاتهم التي تستمر ويخرج منها الدم باستمرار يصلون وهي تسيل, وهي تسيل بحيث أنهم لا يستطيعون إيقافها استثنى من ذلك الشيء اليسير فإنه غير ناقض وليس أيضا ضارا في النجاسة وفيه الآثار التي رويت عن بعض من الصحابة أن منهم من أدخل إصبعه في أنفه فخرج على رأسه جمعا فصلى ولم يتوضا فركه بين أصابعه وكذلك منهم من بصق بصاقا فيه شيء من حمرة دم ولم يتوضا لرؤيته أن ذلك شيء يسير وهكذا عصر بن عمر بثرة في يعني جرح البثرة هي نوع من الجراح وخرج منها دم يعني لما عصرها وذلك الدم ايضا يسيرا غالبا انه يكون بين رؤوس الاصابع فمهل هذا هذه الاثار دلت على ان الدم اليسير يتسامح فيه وكان الذي ينقض الوضوء والذي لا تصح مع صلته معه هو الشيء الفاحش ويعبر عنه بما يفحص في نفس كل انسان كما رؤية ذلك عن بعض الصحابة أنهم فسروا فسروه بما يستفحشه كل إنسان فالإنسان الذي فالشيء الذي يتساهل فيه هذا لا يضر إذا صلى فيه ولعل أيضا استفحاشه راجع إلى وسط الناس لا إلى أطرافهم ونحوهم فإن فإن هناك مثلا من المترفين من يستفحش النقطة أو بعض النقطة فمثل هؤلاء لا عبرة بهم وهناك مثل القصابين ونحوهم قد لا يستفحش الدم الكثير ولو ثلث الثوب أو ربعه فهؤلاء أيضا لا عبرة بهم العبرة بأغلب الناس ووسطهم طيب إذا كان على الدم على الثوب دم لو جمع لكان فاحشا لا يصلي به لا يدل لا يدل على ذلك فإن أولا أنهم شهداء وفير وفي تغسيلهم مشقة ثانيا أن دم الشهداء له ميزة فانه أخبر النبي عليه السلام بأنه ريحه ريح المسك أنه لا من مكلوم يكلم إلا جاء يوم القيامه وكلمه يدمي اللون لا الدم وريح ريح المسك وهذه خاصة بهم وثالثا أن شهداء في دفنهم بذلك إراحة للمسلمين ثم أيضا لا يضر لا يضر أيضا دفن بعض من عليه نجاسة ليس شرطا ليس شرطا أن يدفن الميت وقد زيلت عنه كل النجاسات ونحوها إن شاء الله استلاج البخاري في قول العز وجل أحد منكم من الغائب كان قال يعني إن الله عز وجل أوجب الوضوء أو التيمم ممن جاء من الغائط فقط ويشه يعني لكل الآية صريحة أوجع أحد منكم من الغائط ولكن ليس فيها النفي يعني ما تدل على أنه لا ينقض الوضوء إلا هذا وعلى أنه ليس هناك شيء نجس إلا الغائط ونحوه إنما فيها إن هذا من جملة المناقب. لكن يعتاب الصلاة عيسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض في قول أكتر أهل العلم وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم لهم مخالف ولقول عائشة يكون لإحدان الدرع فيه تحيب ثم ترى فيه قطره من الدم فتقصعه بريقها وفي روايه تبله بريقها ثم تقصعه بضطرها رواه ابو داود وهذا يدل على العفو لان الريق لا يطهره ويتنجس به ضطرها وهو اخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يقع عليه صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح ولمشقه التحرز منه هذا يدل على العفو عن اليسير الدم اليسير الذي هو نقطة أو نقطتان أو ثلاثة متفدقة يعني ليست فاحشة في عرف وفي نفوس اغلب الناس فيعفى عنها إذا كانت على الثوب ولكن بهذه الشروط أولا فأنها يثيرة لا تبلغ أن تكون فاحشة كثيرة وثانيا أن أنها من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم الحيض لأنه لأن الإنسان طاهر في الحياة وينحق بذلك ايضا ما طهارته لأجل كثرة ملابسته كالدواب التي حكم بأنها ليست بنجس كالهرة ونحو فإذا كان ذلك الدم من حيوان النجس فإنه لا يعفى عن يسيره كدم كلب أو سبع من السباع النجسة أو من الطير النجسه التي ليست طاهرة في الحياة كالتي تأكل الجيف ونحوها فهذا لا يعفى عن يسيره لأن ما دمنا جعلنا جميع فضلاته نجسه فإن من ذلك دمه ما دام أن لحمه نجس ولا يطهر بالتذكية وكذلك روسه ورجيعه وفضلاته فكذلك دمه انما الذي يرفع عنه عن يسيره هو ان يكون طاهرا في الحياة كدم ماكول اللحم بهيمه الانعام وكذلك دم الانسان لانه طاهر في الحياة ودم الدواب التي هي طاهره في الحياه كما أن سيأتي بأمثلة منها والدليل على العفو عن اليسير كالنقطة ونحوها هذا الحديث عن عائشه وهو أنه أن لا يكون لها أو لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا درع واحد تصلي فيه درع واحد تحيظ به وتصلي فيه واحيانا ترى فيه نقطة نقطة فإذا رأتها لم يكن عندها ماء تنظفه فتبلح بريقها وتقصعه بظهورها يعني تحكه تحك هذه النقطة فلو كانت النقطة تتنجس لما طهرت بالريق كما سمعنا ولنجست الظفر من حقها هذا نحو دليل على العفو عن اليسير وقولها ترى فيه النقطة دل على أنها لو رأت أكثر من ذلك لما تغافلت عن غسله لرأت نقطة أو رأت نطخة لم تتساحل ولم تأكتفي بالريق بل لابد أن تغسله وهذا هو الأصل أنه إذا رأى إذا كان الثوب فيه شيء من دم فلا بد من غسله كما ذكرنا حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه يعني إذا كان كثيرا أما إذا كان نبطها ونحوها فهذا مما يتساهل سمعنا أيضا الكلام على الدم الذي يكون في اللحم وقد حرم الله الدم المسفوح والدم المسفوح هو السائل الذي يخرج من الدابة عند ذبحها يندفع ويسيل فأما إذا ناتت فقد يبقى في عروقها شيء يتجمد يشكو اخراجه فلعد لذلك الرفع عنه، وقد يبقى لون لون في بعض الدم في بعض اللحم يعني حمرة ونحوها بحيث لو غسل الناعو لظهر فيه لو غسل في الناعي أو غمس لظهر فيه تغير، فهذا أيضا من الرفع عنه. ويقول بعض السلف في قوله أو دم مسفوحا يقول لولا هذه الآية لتتبع الناس العروق من الذبيحة يعني وذلك فيه مشقة لكن الله تعالى ذكر أن الدم المحرم هو المسفوح فعفي عن ما في العروق فإذا أرقيت اللحم رؤية اللحم في القدر فظهر فيه اشار احمره ونحوه فهو مما يرفع عنه وإذا رؤية دم متجمد في شيء من العروق فهو ايضا مما يرفع عنه لمشقة ذلك وجه التفريق بين القليل والكثير مع ان القليل جزء من الكثير يعني الأصل أن أنه ناج ناجس ولكن لأجل المشقة رفع عن اليسير ولأجل يعني كثرة ما يمتل الناس بنقطة ونحوها فيضعها عن اليسير فهناك كثيرا من المسائل يضع فيها عن الشيء اليسير لأجل مشقة التحصن فاصل أن أولا من وثانيا للآثار التي وردت عن السلف في اقتصالهم أو في عدم انتقاض الوضوء أو الغسل من الشيء اليسير كهذا الحديث الذي عن عائشة وكالآثار التي أثرت عن كثير من السلف أنهم يعني تساهلوا في النقطة والنقطتين الحاصل من اليسير إن شاء الله لا ينقض ولا يضر, ولا يضر التنجيس به لا ينجس الثوب لهذا انطهر بالاستحاله في نوع من الظباء يكون أو ينبت في سرته مثل الزائده ثم تنمو وتتزايد هذه الزائده التي تكون عند سرته ولا تزال كذلك الى ان تكبر حتى تكون يعني وعاء ثم بعد ذلك تسقط اذا سعى سعيا شديدا ياخذها الناس واذا هي مسك ازهر رائحته جيده طيبه هذا النوع من المسك الذي في نوع من هذا ولو كان أصله أنه من الدم أو من ما تحلل من هذه الدابة لكن عفي عنه لأجل أنه قد استحال وطهر لما كان قد استحال والشيء الذي قد استحال إلى لون آخر هذا يعني مما, لا يعني مما أبيح وقد ذكرنا فيما تقدم يعني طهارة المستحيل وأن الصحيح أنه أن النجس يطهر بالاستحالة يعني إذا استحال طهر عينا هذا هو الصحيح ورجح ذلك الكثير من المحققين وذكرنا لذلك أنهلة مثل رماد الميتة ونحوها الصحيحه يضع أنه لم يبق فيه ما يكون نجسا ومثل الدابة إذا ماتت في المملحة وأصبحت ملحا في ايضا انها أنها تكون طائرة لأخذها إنسان لم, لم يبق فيها فيه طعم الميتة ولا طعم الدابة ولا غيرها إنما هي ملح كسائر الأملاح ومثل ذلك أيضاً الدابة التي تأكل نجاسة ثم تستحيل تلك النجاسة فإنه ايضا يعفى عنها مثلاً الدابة التي تأكل العذرة وتسمى الجلالة ينبط على ذلك لحمها قد تبقى مثلاً سنين وهي تتغذى بهذا وينمو على ذلك لحمها وعند ذلك استحالة هذه المجازة إنما فقط أم يضع بحبسها حتى يطيب لحمها أم مثلا أكثر ما أم بحبس البعير الدابة من الإبل أربعين يوما هكذا ذكره صاحب السور السلام وغيره و بعضهم بعض الدواب أم بحبسه مثلا ثلاثة كالدجاجة ونحوها تخبس ثلاثة والال الغنم تخبس سبعا إنما فقد حتى يتغير الذي في جوفها في جويا ويكون طعاما طيبا أما لحمها فإنه قد استحال فالاستحاله تصيرها طاهرة ومثال ذلك ايضا الخمر إذا استحالت من نفسها وأصبحت قلنا فإنها تطهر وتصير مباحة لأن القائعة والصديد هو شيء نجس اصلا هو نجاسته مثل نجاسة الدم ولم يكن يعني شيئا مستحيلة ولا يزال على نجاسته الأصلية يسير القيح الصديد نجس لشبهه بالدم ولكونه متحللا من الجروح التي تتحلل منها الدماء ولأنه مستقل أصلا يعني الناس يتوقعونه ويستقبلونه دل على أنه ملحق بالدم القيح؟ القيح الدم الدم ال الدليل لا ان ما هو قياسي كما سمعنا والاصل ان انهم متساويان من حيث كونهما يعني متولدين من هذه القروح او انا هوها واذا توقف الدم ثرقع المستقر النهضه طيب دم يسير المسار شيء تمام اللي عنده جلطه هذا يكون دم يسير يكبر يعني في مدة يصير ولا يتركونها فتره يعني كله لا الله والله واجب أنه, انه يعني الأخ يسأل يقول إن هنا دواب تغذى بالدم الدم الحرام هذا يجمده اناس ثم يطعمونه بعض الدواب كالدجاج ونحوه وإعادة إنها إذا أكلت هذا الدم تنمو وتكبر بسرعة فيتخذون هذا حيله في تغليتها لا شك أن هذا تغذية بشيء حرام فعامل هذه معاملة القلالة لأن لا تذبح حتى تخذس ثلاثة أيام وتطعم طعاما طيبا كالحبوب ونحوها هل يجب أن يعمل لك شيء معاملة القلالة؟ لا تؤكر الصحيح إذا لم تحدث حتى يزول الذي يحبق لها وتستبدل غيره بطعام طيب الصهير أنها لا تؤكل وإنها حرام هذا كنف كان نخو مغناه الأصل الحل إن شاء الله. ويضم يسير متفرق <تصفيق> بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفيان. قوله لا اكثر يعني لا يضم يسير ذنبا في ثوبين إذا كان على الإنسان ثوبين فحده ما فيه نقطة والآخر فيه نقطة والثالث مثلا فيه نقطة فهذا ما يضم بعضه إلى بعض اما إذا كان في ثوب في سيأس له نقطتان وفي اعلاه نقطتان وفي خلفه نقطتان جمعناها هي شدتم اصبح كثيرا ليس بيسير فلا يؤفى عنه لخلاج ما إذا كان نقطة في العمامة مثلا ونقطة في الجبة ونقطة في السراويل ونقطة في القميص ونقطة مثلا فمهل هذا ما يجمع بعضه إلى بعض لكل حكمه لا يزال على كونه يسيرة يقول الرسول يكفي كلماء ولا يضرك اثره وطير شارع ظنك نجاسته طاهر عملا بالأصل ولأن الصحابة والتعليم